نسال الله لكم يقول السائل ان من هذه الامه من يسجد للقبور وهم يدعو يدعون الاسلام فهل يجوز ان نلعنهم نعم من سجد لغير الله فانه يكفر بذلك لانه عبد غير الله السجود هو اعظم انواع العباده هو اعظم اركان الصلاه فلا يجوز السجود لغير الله ولكن نبين لهم أن هذا شرك وأن هذا ضلال نبين لهم ونوضح لهم وأما مسألة لعن المعين فهذه فيها خلاف بين العلماء أما لعن الكفار عموما لعنة الله على الكافرين لعنة الله على الظالمين ونجعل لعنة الله على الكاذبين هذا جاء في القرآن لعن العموم من هؤلاء أما الأعيان والأفراد فهذا فيه خلاف هل يجوز لعنه او لا يجوز القريب انه ما يجوز لعنه لأنه لا يدرى ما يختم له أو ما ختم له به يدرى هل مات على الكفر أو ما مات نعم